وََّذينَ آ مَنُوا وَامِلُ الصَّالحَاتِ سَنُذِ خِلُهُم جََّاتٍ تَجرِيمِن تَحتِهَا لَدْهارُ خَالذينَ فيِيهَا أَبَدَ وَعدَ اللَِّ حََّّ وَمَا نَفصدَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ